البر بالآباء حق على الأبناء ركن من الإيمان في محكم القرآن البر بالآباء حق على الأبناء إن يبلغ حد الكبر من الوفاء ينتظر فلا تسمعهم أف ولا تنهرهم إن يبلغ حد بل رب يا كفي الثغ ركن من الايمان ركن من الايمان ركن من الايمان في يا رب فتقبل الدعاء للوالدين بالبقاء ابي وامي الغاليه في صحة وعافيه يا رب فتقبل الدعاء للوالدين بالبقاء ابي وامي الغاليه في صحه وعافيه وبالحياه الباقيه انعم علي بالرضا انعم علي من الايمان في محكم القرآن البر حق على الأبناء ركن من الإيمان في محكم القرآن البر بالآباء حق على الأبناء إياكم الأسيان وواقبا مكرم أولى لكم أولى فوصاية المولى أن تكرموا الأعلى بالبر والإحسان